وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَثَبْتَ عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَسَاءَ قَطَّالَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَسَاءَ قَطَّالَ الَّذِينَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ كُم إ يَوْمِ الْطِيامَةِ لَا رَيبَ فِيَّذينَ خَصِرُون أَمفُسَهُمْ تَهُم لا يُؤمنِنون وَلَهُ مَا فَكَنَ فيِي الليْلِ وَن النَّهَارِ وَهُو السَّمعُ الْعَلْ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 وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء وَهُوَ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم